بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات كتاب مبين نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم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 فبطرت به عن جنوب وهم لا يتعون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناطفون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناطحين فخرج منها قائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 قالتا لا نفطي حتى يصدر الرعاء وأبونا سيخ كبير فتقالهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحيا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 لعل آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفطنون فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من اشتجرت أن الله أيها متائني أن الله رب العالمين وأن القعطات فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدِيرُ وَلَمْ يُعَاقِبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَقْفِ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ عِيرِ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 فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يطلون إليكما في آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الجار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذني يا هامان على الطين فاجعل لي طرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بطائر للناس وهدوء ورحمة لعلهم يتذكرون. وَلَا كُنْتَ بِجَالِبِ الْعَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَوَّلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وما كنت تاويلا في أهل مدينا تثنو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرتين وما كنت بجانب الطور إذنا دينا ولكن رحمة من ربك لتدركوا من ما أتاهم من النذير من قبلك ما أتاهم من النذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إليا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إليا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أُوتِي مثل ما أُوتِي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بِكُلٍّ كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يستبعون أهواءهم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 إذا يبلا عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من وصينا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يأثرون أجرهم مرة مما قضوا ويدرؤون بالحسرة السيئة ويدرؤون بالحسرة السيئة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 أولم يمكن لهم حرما آمنين يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رفقا من لتنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من طرية بطرت معيشتها فتلك مساكل لم تستم من إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 فَأَمَّا وَعْدُنَا فَهُوَ عَدْلٌ حَسَنًا فَهُوَ لَاقِي كَمَا توعدناهُ مُتَاعًا حَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُصَّرِّينَ وَيَوْمَ يُنَادِينَا فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ أُطْعِمُوهُمْ قَوْلُ رَبِّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا وَمَنْ كَانَ بَوَأيناً فَتَوَلَّىٰ اَنَّ اِلَيْكَ مَا كَانُوا اِيَّا لَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَمِعُونَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فعميت عليهم الأنباء مَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَقْصِّرُ مَا كَانَ لَهُ خَيْرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيكم إن جعل الله عليكم الليل سرمة إلى يوم قيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيكم إن جعل الله عليكم النهار سرمة إلى يوم قيامة من إله معي الله يأتيكم بليل تسكنون به أفلا تغفرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا به ولتبتغوا من قبله ولعلكم تسكنون ويوم يناديهم فيقول أين تركائي الذين كنتم ونزعنا من كل أمة كهيدا فقلنا هاتوا مرهانكم فعلموا فعلموا أن الأطولين وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنور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 فخرج على قومه في زيلته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليس لما مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم تواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من الملتظرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وإيك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 وما كنت ترجو أن يوقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه واجع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو